السلام عليكم مبارك فيكم ونفع الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين بعض الإخوة يسأل عن صيام عاشوراء والأقرب أن الله على من يصام غدا الاثنين وبعده الثلاثاء فالاثنين هو التاسع والثلاثاء هو العاشر لأن الشهر ثبت دخوله في الاحد فيكون التاسع غدا الاثنين والعاشر الثلاثاء وصيام يوم عاشوراء معروف فضله قال عليه الصلاه والسلام احتسب على الله ان يكفر السنه التي قبله قال لا ان بقيت الى قابل لاصومن لا التاسع والعاشر فينبغي على علينا جميعا ان نحرص على صيام هذين اليومين واحب ان ننبه الاخوه فيما يتعلق بدرس الفجر الذي موعده غدا الاثنين والثلاثاء والاربعاء يتوقف ويكون الدرس فقط بعد المغرب من كل يوم نعم حسن الله ليكم مبارك فيكم هذا السائل يقول هل في هذا الحديث القدسي إثبات صفة الحرب لله عز وجل هذا المعنى مقرر في قوله من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب فقد اذنته بالحرب والله سبحانه وتعالى يخبر عنه بذلك يخبر عنه بذلك ويذكر في جملة أفعاله سبحانه وتعالى كما هو في هذا الحديث نعم هذا سائل يقول ما معنى هذه القاعدة ما ثبت أنه عبادة فصرفها لغير الله شرك ما ثبت أنه عبادة فصرفها لغير الله شرك هكذا نعم العبادة هي ذل وخضوع لا يصرف إلا لله تبارك وتعالى هو مقصود الخلق كما قال جل وعلا وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون والعبادة صرفها لغير الله والتقرب إلى غير الله سبحانه وتعالى سواء بعبادة ثبتت شرعا أو بعبادة لم تثبت كل ذلك شرك فليس الأمر مختصا بالعبادة التي ثبتت لكن لو اخترع الإنسان عبادة لم تثبت وتقرب بها إلى غير الله فهذا شرك بالله واتخاذ للأنداد والأوثان والذين يعبدون الأصنام جمعوا مع الشرك إحداث عبادات ما شرعها الله ولهذا هذا القيد الذي ذكر في في السؤال غير غير منضبط بل الأمر على اطلاقه كل عبادة من صرف عبادة لغير الله تبارك وتعالى فقد أشرك فالعبادة حق لله سبحانه وتعالى لا يجوز صرفها لغيره والعبادة هي غاية الذل مع غاية الخضوع لله جل وعلا وهذا حق لله لا يجوز صرفه لغيره نعم هذا يقول بعض الناس يشرع في صلاة سنة الفجر وقد دخل الإمام في الفرض حتى تكاد الركعة أن تفوته أرجو التنبيه لهذه المسألة هذا مخالف لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا اقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ولا يشتغل بالنفل مع تفويت الفرض او جانب من الفرض فاذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة اذا كان في اخر الصلاة وقيمة الصلاة يستطيع ان ينهيها ويدرك الصلاة من اولها يتم صلاته خفيفة واما اذا كان يفوته اول الصلاة فيقطع النفل ويأتي بالصلاة المكتوبة المفروضة من أولها والحديث الذي ساقه النووي رحمه الله يدل أيضا على هذا المعنى قال ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب الي مما افترضته عليه فإذا قيمت الصلاة المكتوبة لا تشتغل إلا بها لأنه لن تتقرب إلى الله بشيء أحب اليه من هذا الذي افترضه الله سبحانه وتعالى عليك نعم هذا السال يقول أن أحد الأشخاص يقول أن الأولياء يستطيعون أن يخلقوا مستدلا بقوله تعالى تبارك الله أحسن الخالقين كيف نرد على هذا الادعاء الباطل وجزاكم الله خيرا هذا جمع بين باطلين الباطل الأول تقرير عقيدة لم يبلغها المشركون الأول في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. فالمشركون الأول في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ما كانوا يقولون إن من يدعونهم أو من يعتقدون فيهم الصلاح مثل اللات قيل أنه رجل كان يلبت السويق يعتقدون فيه الصلاح. فما كانوا يعتقدون يقولون في من يعتقدون فيهم الصلاح أنهم يخلقون. بل إذا سئلوا من خلقهم من خلق السماوات من خلق الأرض إلى آخر ذلك يقولون الله ولا يقولون بشريك مع الله سبحانه وتعالى في الخلق فهذا الباطل الأول عند هذا القائل والباطل الثاني فهمه السقيم لكلام الله تبارك الله أحسن الخالقين فهذا فهم سقيم لم يقل به أحد إطلاقا من أهل العلم والبصيره بدين الله بل إن هذا القائل لم يسبق إلى هذه المقالة الباطلة حتى عند أهل الانحراف هذا كلام من ابطل ما يكون ومبني على سوء فهم, الآية سوء فهم للآية وقوله تبارك وتعالى تبارك الله أحسن الخالقين الخلق له معاني ومن معاني الخلق التقدير من معاني الخلق التقدير ليس الخلق في كل اطلاقاته الايجاد على غير مثال سابق بل من معانيه التقدير كما يقول القائل كما يقال خلق الاديم أو يعني قدر الاديم عندما يقص الجلد على شكل قربه او نحو ذلك يقال خلق الاديم يقدره ويقول القائل انت تخلق ما تقول وغيرك يخلق ثم لا يفري يعني أنت الش... الذي تقدره تفعله الذي تقدره تفعله وغيرك يخلق ثم لا يفري ثم لا يفعل يعني يقدر أشياء ثم لا يفعلها فالخلق هنا المراد به التقدير الخلق المراد به هنا التقدير والإنسان يقدر أشياء يفعلها وقد لا يفعلها وقد لا يفعلها. والمراد بتبارك الله أحسن الخالقين هذا هو المراد به عند أهل العلم ومن يطالع كلام المفسرين يجد هذا المعنى مقررا واضحا أما انتزاع هذا الكلام الباطل والاعتقاد الفاسد وبنى على ذلك هذا القائل أن قال أن الولي يستطيع أن يخلق الجنين في رحم الأنثى وقال الأولياء لا يفعلون ذلك من أجل المحافظة على الأنساب ولا يقدرون على ذلك يقول هذا شرك لم يصل إليه أبو لهب ولا أبو جهل وأظن لو لقي أبو جهل مثل هذا القائل لا قرعه على كلامه هذا ولا رماه بسوء الفهم وقلة الجهل هذا الشرك ما وصل إليه المشركون الأول ولا ان سالتهم من خلقهم لا يقولون الله ما يقولون أحد يشارك الله عز وجل في خلق الجنين في الرحم نعم أحسن الله إليكم هذا يسأل يقول هل يصل القرآن إلى أرواح الأموات هل إيش يصل القرآن إلى أرواح الأموات الله جل وعلا يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ولهذا الأصل في إهداء الثواب للأموات يكون في حدود ما ورد به الدليل وقراءة القرآن وإهداء ثوابه الميت لا دليل عليه